أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر سَبِّحْ لِلهِ مَا شَكَرَ وَهُوَ مُنْكَفِرًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ I don't know. au capot a mm -hmm. mm -hmm.